وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأرض وقيل يا وَقضًا الأأَمّ وَتوَتعَ الدُودِي وَقِيلَ ووعدًا للِقَمِ الظَّالِمين وَقغًا